ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من خبر الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا ينفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من وتحيد ونفخ في الصون ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما Alqui afi d'innam كل كفار من منع للخير معتد مريب <تصفيق> <تصفيق> الذي يجعل مع الله إله الآخر فألقي afi الذي جعل مع الله اله اخر الذي جعل مع الله اله اخر فالقيان فالقياه في <فألقياه> <فألقياه> <فألقياه> <فألقياه> <فألقياه> <فألقياه> العذاب الشديد قال فريده ربنا ما قال منو وبدما اتغيثه ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم, وقد قدمت إليكم يعيدن بان يبدل القول لدي وما هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وعزن فتي جنة للمتقين غير بعيد هذا ما توادون لكل أواب حفيد ان خشيه الرحمان بالغيب وجاء ابي طيب ادخلوها بالسلام وجخلوا في ذلك يوم الخلول لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون ولدينا مزيد